مرحبا يا من على الدين والسنه غير مرحبا يا قومي سر القلب من مرحبا يا قومي لا بسندك تضر الضارر والنساء الخايفه يا فاقد حلاها في بلد دمج يومي صاحته تستاجر من عيال الرافضه اقبال ونصره لها اشهد اندار الحادث من صافي للكبير الكابر بالعازمه والثبات كلنا نشهد لها في الحضور بالضريه والحصار اللي مارير سطاروا بالصبر عين ونيت زجبالها يا خال الاسلامي وفي قد قدحان النافر ارضي طه في الجزيرة هنا دبطلها ارضي طه في الجزيرة هنا يوم في <تصفيق> حال في الجزيره هنا دبت